راسي راسي يا ولدي شاب ليلة وداعي الأحباب راسي راسي يا ولدي شاب ليلة وداعي الأحباب خلق دواذ دعب ليله العشر احلامي وصبري عن ما قلبي يدامي لقيت ود دعته ليله العشر احلامي وصبري عن ما عاش قلبي الدامي حسين كان لي حلما وقعد ودا توه هظما وصايدري حين ما يظما الضامي يواسي صدره بامر ذا وبر حيل حسين من ابنار وداعه وداعت بخش العين الداهري اعتاب ليل وداع الاحباب ولجلا عالداهري اعتاب ليل وداع الاحب يا ابني يا بني ترحل ترحل عني عيناك ليلي واصل رباب حبيبي صوتك صوتك اعلى راسي بالي. صغير يا ولادي صغير صغير. انا ودعت في الاحباب امالي. واما انت لم تخطر على بالي. اهل على ذكرك تدميني وتمضي أنت عن عيني لأبكي مهدك الخالي لأبكي مهدك الخالي ايو اي ذيرك حزني طال دموعي تغرقني الى ما مر على البال عبدا الضيف عرقني عمرك مو عمري غياب ليلي وداع الاحبا عمرك وداع لي وداع هي يا ابني يا ابني عبد الله وياك لي وداع هل ترحل عني ترحل عني علينا ماجور حبيبي لي وداع ماشي اولدي شا راسي يا ليدشاه ليلودع الصدور حبيبي راسي لا راسي يا ليدشاه ليلودع غصنا كان ما بين احضاني بليل العشر كل والداع الثاني يا كان ما بينا احضاني بليل العشر كل والداع الثاني شباب كنا القسيم وليلى تحنينو الاكبر شبكنا نلقى في ما الازهار وليلى تحنينو وكل ندم هو ينثر ولم تخطر في تحنايني ولا ما تخطر في تحاني الا ادري ما ترجع عيني يا عيني ابني مننك قلبي تواداع يا الفقدان شي ابني ماله ہے سبب للی وداع له موته ماله سبب موته ما حبيبي صوت صوت والله لا يوم لك حبيب حبيبي قبل لا يرمى يا عيني وذق قبل هو السهم وداعا وديعيه قبل لا يرمى يا عيني وذق قبل ومن هو الزواد روحي وفي تودي حي نوحي الا وانا محرم اذبوحي الا وانا وياها وياها يا المولود توا عمرك تواه ترحل عني وما تعود فقدك بيا تعال عمري لا تعال عمري انسى ليه وده عين اه يا ابني يا ابني الله ويا ليه وده ترحل عني ترحل عني لما أبعدت هذا الطفل عن صدره أنا بالمصاعي المشأ ميلة وأدري لما أبعدت هذا الطفل عن صدره على كفية أبقي و بالدمعة في اسقه هناك ايلا اولاقه دمي القلب والمنحر الى ادري بالله عيون لاله عيون لي عبد الله كان بيداب لي لي ودا عبد الله عبد الله anne أحقاً ترتاوي كأس الردى وحدك سؤال سؤال من الرباب اسمع أحقاً ترتاوي كأس الردى وحدك وأحيا كرضلة في وحدتي بعدك أحقاً ترتاوي كأس الردى وحدك وأحيا كربلا في وحدتي بعدك ألا يغييت الحبي لقد ضيعت لدربي تهز الروحة في قلبي اذَا هَذَر وَدَ مَهْدَك اذَا هَذَر وَدَ مَهْدَك فَقْدَك فِي طيبة اشتاقت لطياب لليل يوداعي الأحقب طيب طيبة اشتاقت لطياب لليل يا ابني ترحل ترحل عالت ترحل عالت ليل وداع راسيب